ومن الناس من يوجب كقوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ومن الناس من يوجب كقوله في